وتماما لا تشتروا التكفه الثانيه اللي نحن نسير على المتبعه مثل النزوميه في لفظ فجاه المؤلف اللي هو الحطاب وتمامه وزي الاهل شرحه هذه شرح نادر جدا مش عارف شرح التميد الازمنه ولا يعني كحبة سنية فيها وزيادة فانا اخذنا زيادة فارك الله فيه هذه للمتوسطين كحبة سنية المهتدين المتوسط نقرأ اخوانا في كتاب صحيح مصد نحن في باب باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعنا رؤوسهن ألا يرفعنا رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال العلة لأنه ممكن تنكسف عورة الرجل من الخلف معنا؟ فسيئموا الصحابه تضل عليهم كانوا قليل ذات اليد وقل ما يجد احدوم الملابس الفضفاضه الواسعه الوفيره ربما ينتجر احدوم بالازار وليس تحت الثيابويه فان يقول لثله مرعين وخشونه عايشين وربما لا يجد ما يصدر الصدق الأعلى من الرداء فيصدر بإزارة وما إلى ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام وأيضا هذا حكم فاق إلى زمان هذا الأمر هذا من صلى الله عليه وسلم يتناول النساء أيضا في هذه الأيضا السنة النساء أن النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يقوم رجال معتدلين قيام يعني هم سجنين يعني يا تشدوا كده بيجان التي تصلي وراء الرجال معنى يا اخوات كان بين الرجال والنساء حائلا تبع اسنبي هنا انتفت العله فالحكم يضمر مع علته حيث ظهرت ويذهب الحكم حيث كبت حيث كان وينتهي حيث انتفت يقول حددنا وب هذا يقولنا في باب الصلاه في باب العباده من المسلمين من خلال فما لكم بدور الاعمال والوظائف وللشوارع والطرقات والاسواق وما الى ذلك امر عظيم فقد حدثنا ابو النابي الشيبه عبد الله ايه الحمد لله عن ابن محمد وابن الجراح ابن مليح الرؤاس زيد الهي الكفر وعابده عن سفيان وهو الثوري ابو عبد الله عن ام حاس لا سيما ابن الجزار الاعرض الدمار الافظر الواعد معنى هو عن ساهل ابن سعد السعيد قال وقد رأيتم اجانا عقب ازورهم في اعناطهم مدل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائما يا معشر النساء لا ترفعنا لو حتى يرفع الرجال يعني امر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس فقال هذه المطالب بلاذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ونيابة عن عنه بأمره صلى الله عليه وسلم معناه أو عند بعض الناس تكلم بهذا فأقرره النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال هذه سنه سواء كانت قولية أو تقريرية منه صلى الله عليه وسلم وذلك حفاظا على الرجال وحفاظا على النساء لا يتكن النساء بالرجال ولذا يا أخوة خير صفوف الرجال أولا وخير صفوف النساء أولا أول يعني أكثر صفوف النساء الرجال الأول وأكثر صفوف النساء أجرا آخرا هذا إذا لم يكن منك حائل لكان يصلنا النساء وراء الرجال ماذا وجد الحائل فلا باس ان تقف المرأة الصف الأول يبدأ من وراء الحائل عرفنا أذن طريقا بہت <سؤال> سے <سؤال> <سؤال> سالم سعد قال قد رأيت مجال عاقبي أذرين في عناقبه وذلك خشية أن يظهر عورة الشخص منه وأيضا لتستطيل عورته من نفسه فلا يلعورته هو صند. مثل الصبيان كان هذا المعهود في الصبيان من ضيق الأذر يتوشح الشخص منهم الإزارة و على عنقه ويعطله من الرساله فقال قال يا معشر النساء لا ترفعن موسى كلنا حتى يرفع الرجال الباب الذي يديه باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يتوثق عليه فتنه وانها لا تخرج مطيبه لا الشعود شهود المسجد ما لم تكن هناك فتنة أو مفسدة ويخش عليها كان يكون في الطريق إلى المسجد خصا وتصلي في بيتها وبيتها خير له قال حدثني عمر الناطر عمر بن محمد بن بكير ناطر قال وزهير بن حاطر أبو خيثمة النساء قال جميعا عن ابن عيينة سفيان بن عيان أبو محمد بن ميمون غلال قال لازهير عدد سفيان بن عيان يعني واحد قال سفيان واحد قال علي بن عيان علي زهري ها محمد بن مسل سمع ساليما أنه سمع ساليما سالم هو عبد الله ابن عمر بن خطاب العمل معنا يا أخوان القرش العدوي هذا يشبهه أباه في سمته ودنه في الاتباع واتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام وفي الهدم والسامي والخرط هذا السامي ابن عبد الله بن عمر سألناه سامي على يحدث عن أبيه عبد الله رضى الله عنه يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ به يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحد أحدكم امراته إلى المسجد فلا يمنعها لكن الشروط السابقة وإلا بيتوح قال حدثني حرملة ابن يحيى تجيبي صاحب الشافع المسجد قال ابن وهب الله بن وهب محمد قال أخبر من يونس ها علي بن شهاد الزهد قال أخبرني سالم ابن عبد الله متى عهدنا بسالم <تصفيق> <تصفيق> ابن اسلام ابن اسلام قال أن عبد الله ابن عمر أبو عبد الرحمن صحابي الجليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبنع نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها قال فطال قدار ابن عبد الله لعبد الله من أولاد دلال وواقع والله إلا لم قال فأقبل عليه عبد الله فسبهم سبا سيئا معنى يعني عابهم وذمهم على هذا الشيء ما سمعته سبه مثله قبل فقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله إلا لم يعني كان بشديده وعبد الله معروف بالتحرك لأثر النبي عليه الصلاة والسلام اتباع السنة ويهلت ولده والله لها منعهن ويأكد اغتاغ وغضب عبد الله المعلم لكن غضبته هذي لله ولا لنفسه لله بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يجوز رب حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكذاك لا يجوز رب وجفع الكلام العالم يجب يكتب بحق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي ابو عبد الرحمن عندك ايه حلو ثقه جميل احسنت والابو هشام الثاني بقى حسن. قال حدثني ابي وهو ابو هشام ابو الله فيكم عبد الله بن نمير ثقه صاحب حديث من اهل السنه لا تقال الا لراجل المتبع وصديق على اهل البدع والاواخ هذه العباره فحدثنا ابي وابن ادريس عبد الله بن ادريس الاوتي ففق تقول قال حدثنا عبيد الله بن ال... نافع عبيد الله من هو, العمر. الله العمر يا فن. فن هو عبد الله العمري على عبيد الله العمري هذا هو تكر اخو عبد الله باي مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إباء الله مساجدًا قال حدثنا ابن نمير سبق محمد بن عبدالبن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظله وابن بي سفيان ثقة حجة قال سمعت ساليما يقول الساليب بن من بقى ابن عبدالله سبق معنا من يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن ما لم تكن لك ولا وما لم تخرج المرأة مطيرة وما لم تخرج متدرجة قال حدثنا أبو قرأي وأيضا ما لم تكن لك اختضار كان نبي عليه الصلاة والسلام يجعل بابا من الرجال وبابا من نسان ويقول للرجال حتى يخرج النساء وينهى نزال ان يخرجوا من باب النساء عاربنا يكوى وهذا يبغى ان يكون للمساجم يعتبروا هذه السنة باب للنساء وباب للنزال ويكون ايضا هناك بجوار كل مسجد مصلة للجنات ويكون ايضا من السنة كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال حددنا ابو قرأي احسن قال حددنا ابو معاويد محمد بن صادم الضرير رمي بالآه قال عن الأعمس سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكهير عن مجاهد أبو الحجاد الميد بن عباس إمان في التفسير مات سازيلا وصاحب المدرسة المكين عن ابن عمر قال،, قال رسول الله صلى الله عليه الصغر لا تبنع النساء من القروج إلى المساجد بالليل فقال ابن عبد الله بن عمر مرة يذكر بلال ومرة يذكر واقع إما هذا أوهد لا ندعهن يخرجن فيتخذنه جغلا يعني ذريعا للمحرم الفساء لانحرار معنى جغلا أو داخلا يعني بمعنى واحد. قال فزره بن عمر يعني زجره ونهره وقال أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا لا ندعهن قال حدثني علي بن خشرا من الذي قال حدثني علي بن خشرا لو عرفتم ما مين هو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشير النيساب المير الإمام مخارب خريج طارق الله بكم علي بن حشر المروزي ثقة قال اخبرنا اهوه العيمه قال حدثنا اخبرنا عيسى بن يونس من سيعرف ابو اسرائيل إلي اخو اسرائيل عيسى هذا اخو اسرائيل عيسى بن يونس من اصحاب السبع الاحسان علي العامش <تصفيق> سليمان بن منان الملقب بالمصحف بهذا الاسناد مثله قال حدثنا محمد بن حاتم من سيعرف ابن ميمون الملطب السمين وابن رافع الخشير الميسابون قال الإثنان حدثنا شبابه ابن سواه معنا يا إخوان فقهة حاخظ لكنه لمي بالإرجاء كان يقول القول عمل القول هل سنوى يقولون الإيمان قول عمل وهو يقول الإيمان يعني اعتقاد وطول وعايز يقول لي قول عمل طب يقول قول عمل يعني يقول لي عن اعتقاد ويعني بالعمل وطول طب اين عمل جواله شناه عليه السبب هذا قال حدخني ورقاء ابن عمر قال يشكر قال عن عمر وابن دينار الجمح تقتن ثابت عن مجاهد متى عبدنا بمجاهد حسن. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المسائل فقال ابن الله وقال له وقل ائذا اذا يتخذنه دغلا قال فضلوا في صدر سبحان الله من غير تعبد الله ابن عمر على السنة وقال وبعدين يا إخوان أيضا مش, مش كل واحد تتعمل معا كلمة ده ولدك معلزك من نكأ عليه سلطان ممكن وهذا ابن عمر اللي سلطان على ولده أما تروح تعامل واحد من الشارع بها الطريقة لا تحترف فتنة ومبسادة عظيمة إنما ادعونا سبيل ربك بالحكمة والموعظة بالحسن وجادلهم بالذي حسن مر بالمعروف بالمعروف وانه على المنكر بمعروف معنى يا أخوان؟ قال فضرب في صدره وقال أحددك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول لا وبعدين انتم ممكن تضرب باحد في صدره ينزل مين فوقزهم موسى فقضى عليه عليه السلام فانت كلا يكون حليل انت منتش ينزل ايه موسى عليه السلام طيب قال حددنا هارون بن عبد الله والحمال بزاق قال حددنا عبد الله بن يزيد المطلم احد العبادلة المسهوري بريو اعلى بن الهيعة مستقيم فقد حدثنا الشاعريك يعقوب بن ابي ايوب الخزاعي المصري فحدثنا كعب بن علقمة المصري التنوخي عن بلال بن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حوضهن من المساجد اذا استقبلوكم فقال بلال والله لا نمنعهن وقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنع هلنف قال لحدثنا هارون بن سعيد الأين قال لحدثنا بن ور قال أخبرني مخرمة عن أبيه مخرم النبوكير الأشج عن أبيه عن بصر بن سعيد أن زينب الفقافية كانت تحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا شهدت إحدى كنا العشاء فلا تطيبت تلك الليلة يعني المراد وهي ذاهبة إلى إيه؟ المسجد وإذا كان عليها طيب قبل ما دخلت تذهب الطيب وتزيله في الاغتسال بأي طريقة معنا يا أخوان مش معناها بعد ما ترجع من المسجد لا تطيب لزوجها بس هذا مكسور قال لحددنا أو بكل من أبي الشيبة قال لحددنا يا حب الاحول امام الدرجه التاليه عن محمد بن عجلان معنه المدني صدوق ثبتت عليه حديث ابي وائل قال حدثني بكير بن عبد الله الاسدي المؤله عن بسر بن سعيد المدني العام عن زينب ام راس عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك كنا المسجده فلا تمس طيبا قال حدث لياحي بن يحيى سميم ليسابوري وإسحاق بن إبراهيم الحمد قال لياحي أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن أبي فروة وهذا ثقة عن يزيد بن خصيفة يزيد بن عبد الله بن خصيفة ينسى إلى جده وهو ثقة عن بصر سعيد عن أبي رايرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من امراض اصابت بخوره امراض الطيف فلا تشهد نعنا العشاء الاخره يعني تختسل من هذا البخور وعندكم في الحديث الاخر ان المراه دي خرجت متعطره فشم وجد رجاله ريحتها فهي زانيه ورى حديث ابو هريره انه راى بنفس الوسط وقال يأمت الله اذهبي فالتسري او اتسري من الجناب قال لا كذا قال في الحديث هذا اي ممرأة اصارت بخورة فلا تشهد معنى العشاء لخير قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن فعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال والتيبين مولاه عن يحيى وابن سعيد هذا الانصار عن عمره بنت عبد الرحمن ابن سعيد بن زرارة أنصرية. الناس سمعت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما النساء يعني من تبرج أو ما إلى ذلك سبحان الله هذا في زمن عائشة رضي الله عنها want هذا فلا أن يدري كيف لأراءة عائشة من أحرك من الله أن الله يجعله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما النساء لما المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل قال فكنت لعمره نساء بني اسرائيل منعنا المسجد قال لعمره شباب الذريعه الى الفتنه والميل الى المحرم قال حدثنا محمد بن مسلم قال قال حدثنا عبد ابن عبد المجيد اختلط ولكن لم يضل اختلاطه لأن ابنته حبسته حق قال وحدثنا عمرو الناطر قال, قال حدثنا سفيان بن عيين حق قال, قال, قال وحدثنا ابو بكر بن أبي سيد قال حدثنا ابو خالد الأحمر سليمان بن عيان حق قال وحدثنا إسحاف ابن إبراهيم حمضالي قال أخبرنا عيسى بن يونس متى بعيسى؟ الليل كلهم عن يحب بن سعيد هذا الإسنان مثلا الآن إن شاء الله مع العقيدة الوسطية أيها لغة الكرام عن فصل جديد من كسورها المضار